بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم و يسقرون ما انتبی رَبِّكَ ربک بمجنون ك لا أدري غير ممنون وإنك لعلا خلوق عظيم فتبصر ويبصرون بأيكم المفتون رَءَاهُ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدَاوَلَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنَ حالا في مهين هم مازمشائي مَن من لا لِلَّنْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِي سنسمه على الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرم مصبحين. ولا يستسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين واغدوا على حرد قادرين فَلَم ألمَّ قلّكم قل لولا تسبحون؟ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا لا وَمَن قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا الذم ولعذاب لاخيرا اكبر لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات نعيم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 أم لكم إيمان علينا بالغتني لا يوم القيامة إن لكم لما تحكم سلموا أيهم بذلك زعي إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة لبصارهم ترهقهم بالله وَقَدْ كَانُوا يُدَاعُونَ إلَى الْسُّدُودِ وَهُمْ سَارِمُونَ فَذَوْنِ وَمِينَ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِدُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ هم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظون